بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك أن لا يكون مؤمنين إِنَّ شَءَ مُنَزِّلٌ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَتَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَتَهَزَّأُونَ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 قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لثاني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدًا وَنَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قُلْ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عبدت بَنِي إِفْرَائِينَ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 قال إن رسولكم الذين أرسل إليكم لمجرون قال رب الشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لأني استخدت إله غريب لأجعلنك من المسجونين قال أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعباه مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للمدأ حوله إن هذا نساحر عديم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 لعلنا نتبع السحرة إن كادوهم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن بكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلا ربنا مُقَلِّبون إن نطمع أن يغفر لنا رضنا خطايانا أم كنا أُوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وأوحينا إلى مُثَلٍ أن أَسْلِ بِعِبَادِي إن كم فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء إن قليلون، إن هؤلاء إن قليلون، وإنهم لنا لغائضون. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَازِرُونَ فَأَخْرَجْنَا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا هَبْنِ إِسْرَائِيلَ فَأَكْبَرُوا هُمْ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّ الْمَوْعِدَ الْيَوْمَ فَلَن نَّبْلُغَهُ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَلْحَيْنَاهُ إِلَى مُوسَى نَضْرِبُ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ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 وَإِنَّ رَبَّكَ نَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْنُ عَلَيْهِمْ إِبْرَاهِيمُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّنَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُون قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَذِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَمْتُمْ وَآبَاءُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَذُوٌ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويثقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن لي خطيئتي يوم الدين ربها بني حكمه وألحقني بالصادقين وجعلني ثان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم وافلئي أبي إنه كان من الضالين ولا تخذني يوم يبعثون يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَثَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ من دون الله اليوم صرونكم أو ينتصرون فكبكبو فيهاهم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تَالَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذن سَوِيْكُمْ بِرَبِّ العالمين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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُم رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أن أؤمن لك واتبعك الأرددون قال وباعلني بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون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 فأم جيله ومن معه في الفلك المشهون، ثم أغرقنا بعض الباقين. إن في ذلك لآية. إن في ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَفُوهُمُ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَبِينِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ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 وَجَنَّاتٌ وَعُيُونٌ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَذَّبْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُرْقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا أأمنين في جنات وعيون وذروح ونخل طنعها هضيم وتنهتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المثرفين الذين يفسدون في الأرض وذا يصلحون قالوا إنما أنت من المتحرين ما أنت إلا بشوم مثلنا فأتى مئاة إن كنت من الصادقين. قال هذه لاقه الله شرب و لكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء إن فَيَأْخُذُكُمْ عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا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 قالوا لئن لم تنتهي يا بوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالهين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسلين وزنوا بالقصفات المستقيم ولا تبغت الناس أشيائهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبال تدل أودين قالوا إنما أنت من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 على قلبك لتكون من المُنذرين برسالٍ عربيٍ مبين، وإنه لفي ذبور الأولين، أَو لَم يَكُلَّهُمْ آيَةٌ أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَلَ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك فلكناه في قلوب المدرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعددون أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَا كَانُوا يُوْعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا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 فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السميع الْعَلِيمُ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفئد أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاو ألم تر أنهم في كل وادي يهمن وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟